السلام عليكم ورحمة الله في صوت ان شاء الله الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا قد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل بلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا بياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبوات بن جنة ونسأله تعالى كما جمعنا في هذه الظرفة على طاعته قال جمعنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته إنه تعالى جواب كريم الحمد لله الذي انتذن به الصالحات والحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام ومن علينا بالاجتمع على ذكره وكلمته تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة لا تحصوها إلينا الله تبارك وتعالى من علينا بهذه المجالس وهي مجالس الذكر إلى اجتمع كما قال الله عز وجل وتعاون على البرج والتقوى ولا تعاون على الاسم والعدوان وكل ما يكون في ذلك فهو عبادة لله تبارك وتعالى كما قال ابن تي ميت رحمه الله في تعييف العبادة يسمى جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فكل عمل عمل يراد به مرضات الله عز وجل فهو عبادة لله تبارد وتعالى فنحن ولله الحمد والمين فضلنا على ضوضنا من الأمم بهذا الدكر وبهذا الاجتماع على طوعة الله عز وجل وأتشرف بأن يكون هذا أول ولقاء اللي في هذا الضغفة المباركة بين الأخوة دخوات بارك الله فيهم جميعاً ونفع بهم وجعل رب ما يقدمون من عمل في موازنة حسناتهم يوم يلقنهم إنه تعالى جهاد كثير. وستكون إن شاء الله تعالى هذه اللقاءات حول أمر عظيم وفعل مهم. من فنون الشريعة معلومها التي ما يستغني عنه مسلم وخاصة طالب العلم الذي يريد أن يتفقه في دين الله عز وجل فهذا الأمر أو هذا الفن هو علم الحديث وعلم الحديث لما له من تعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو بذلك له شرف وله مقدام عالم وله رجاء في معرفته وكما قال الإمام أبو عمرو بن صلاح الشهر رحمه الله كان في كتابه معرفة علوم الحديث يقول بأن علم الحديث من أنفع العلوم وأجلها يحبه الذكور من الرجال وفهولتهم ويبغضه رذلاتهم وسفلتهم والكلام على فضل أهل الحديث وفضل المهتمين به كثير من أطول وأذكره ما قد سئل عنه الإمام أحمد رضي الله عنه عندما سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر لا يضرهم من خالفهم ولا من خضرهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك فقال إن لم يكون أهل أهل الحديث فلا أبري منهم لما يكون أهل الحديث فلا أدري من هم والمراد بهم المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذين يهتمون بأحاديثه وفهمها ودراستها وحفظها والذب عن سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا هذا العلم علم عظيم من حيث أنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم دائما ولا يقف على أحد من أن الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضاعف لهم الأجر أي خير الجزاء فكل هذا وغيره يتكر في أهمية علم الحريث من حيث الرواية والدراية من حيث البحث عن أحوال رواده وبيان الصحيح من الثقيم من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريباته وصفته كانت خلقية أو خلقية وبين فقه الحديث وبيان المراد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا كله يُعنى به علم الحديث يُعنى به علم الحديث وسيكون هذا اللقاء وغيره من اللقاءات حول متن من متون الحديث التي جمعها صاحبها كما سأبين إن شاء الله تعالى في حوله اقتضاءا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر نبي بالإبلاد عن شريعته والدعوة إلى دين الله عز وجل في أنه جمع هذه الأحاديث حول أمور خاصة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنها جوامع الكلم فما جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتيت جوامع الكلم اي انه اذا تكلم بالكلمة يراد بها الامور الكثيرة وسيأتي ان شاء الله تعالى معنا في الكلام على مقدمة الامام النموي رحمه الله لهذه الأربعين وهي الأربعين النووية ويتكلم فيها أو يتكلم في المقدمة على منهجه في هذا المصنف والسبب الباعث الذي دفعه إلى تأليف هذا المصنف لذلك نصح أهل العلم جميعا على أهمية مقدمة الكتاب أي كتاب يقرأ وليس الأرضين فقط لأن المصنف إذا صنف كتابا وضع له مقدمة يبين للقارئ فيها ما يكون فيها من منهج وما يكون فيها من سبب لهذا التصريف فالمقدمة مهمة جدا الذي يريد أن يتفقه في دين الله عز وجل وما دمنا نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنتكلم عن بعض بعض من أحاديث الجوائع التي مذار الدين عليها كما ذكر ذلك وسنفسر في الأمر أحمد وبي داود وغيرهما لابد أن نعرف أولا كيف نشأ تدوين السنة وكيف المراحل التي مر بها حتى إذا درسنا هذا الكتاب وقفنا على فوائد عظيمة نستطيع التقي في هذا العالم فأول ما كان في الأمر من الأحاديث هو أن الحديث هو عزو للنبي صلى الله عليه وسلم بخلافه. الفرق بين الحديث والأثر والخبر وأهل الحديث هناك اختلاف عندهم بين قولة الحديث والخبر والأثر فبعضهم قال بأنهما أو بأنهم مترادفون أي هم بمعنى واحد الخبر والحديث والأثر وبعضهم قال بأن الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والخبر عن التابعي والأثر عن الصحابي ومنهم من جعل كل ما جاء عن النبي والصحابي فهو خبر وعن النبي حديث وعن الصحابي أثر وغير ذلك من الاختلافات وغير ذلك من الاختلافات وإنما إذا أطلق لفظ الأثر فيراد بها قول الصحابي أو قول التابعي ومن بعده وهذا هو المعهود وإذا أطلق الحديث فإنه يراد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقي خلقيه أو خلقي خلقيه أو خلقيه فهذا هو الحديث و الحديث يهتم بمعرفة الصحيح من الضعيف من الأخبار معرفة الصحيح من الضعيف من الأخبار فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه وفعله وتقريراته هذه هي الأحاريث هذه هي الأحاريث فكان يتكلم بها ويقال فيها مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كان على المنبر وقال كذا أو ثمان النبي كذا أو في ذلك بدنا قاله الصحاب رضي الله عنهما أجمعين وفي ذلك رواية عن صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما أخرجه البخاري في صحيحه قال لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر خطبة صلى الله عليه وسلم فقام رجل من اليمن يقال له أبو شعه حياكم الله أخ الحبيب نصر يقال له أبو شعه فقال يا رسول الله اكتب اكتب لي قال يا رسول الله اكتب لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاء فهذا هو تدوين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فكان التدوين في أهل النبي صلى الله عليه وسلم للحديث وورد أيضا من حيث تدوين السنة وحفظها كما اخرج ايضا البخاري من حديث في هريره رضي الله عنه قال لم يكن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا مني الا عبد الله بن عمرو بن العاص فانه كتب ولم اكتب فاوبرره رضي الله عنه كان احفظ من اصحاب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان احفظ الاصحاب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب الحديث مع حفظه كان يكتب الحديث مع حفظه فرواية أبي ورهب رضي الله عنه بلوت الخمسة آلاف وبعض الأحاديث فهو أكبر الرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وفي ذلك جاء أيضا عن عبد الله بن عبد بن رضي الله عنه أيضا قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهت من قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب فأمسكت أي عبد الله بن عمر أمسك عن الكتابة فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأومع بأصبعه إلي إلى فيه فأومع بأصبعه إلى فيه وقال أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق ما يخرج منه إلا حق لأن بعضك بعض من الناس يذكرون الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم معنها أن يكتب غير القرآن او المدون غير القرآن وهذا ليس بينه وبين هذا الحديث خلاف فالحديثين في الصحيح، ولكن الجمع بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعدم الكتابة الحديث والاقتصار على كتابة او تدوين القرآن لحفظة القرآن والذين يكتبون القرآن كتبت الوحي أما غيرهم فكان لهم أن يكتبوا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى كتبت الوحي أن يكتبوا السمة وأمر غيرهم بهذه الكتابة كما فعل مع عبد الله بن عمر وكان أيضا غيره مما يجمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكما جاء عن أنس بن مارك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم بالكتابة قيدوا العلم بالكتابة والحديث يعني أوقفه ألمان الغدانية رحمه الله على أن أسببك فالعلم أو الحديث على أهل نبو صلى الله عليه وسلم كان أور تدوينه في عهد عهده صلى الله عليه وآله وسلم وظل هكذا الحال إلى أن وصل إلى عهد الأمير أو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكما قال العراقي رحمه الله في ألفياته أول جنه الحديث والأثور ابن شهاب آمرا له عمر فعمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر محمد بن نصر بن شهاب الزهري وهو من عامد الحديث الكبار بل يجمع الأحاديث بأن يجمع الأحاديثة ويدونها في كتاب فجمع الأحاديثة التي استطاع أن يحصل عليها وجمعها في مصنف ولم يشترط فيها الصحة من الضعف لم يشترط الصحة من الضعف في دخول الحديث في جمعه لذلك عندما جاء بعده الإمام البخاري رحمه الله وبدأ في مصنفه بجمع الصحيح فقط فقال أن أو قال أهد العلم أن البخاري هو أول من جمع الصحيح هو أول من جمع الصحيح فتولت هكذا أو هكذا دون الحديث وصار على ذلك حتى صنفت المصنفات الكثيرة بدأة من الصحيحين صحيح المسلم البخاري ثم مسلم ثم بعد ذلك السنن وهناك قبلهم مسلم أحمد والمصنف برزاق وغيرهم الكتب الكثيرة التي عنوا بالحديث النبي, بحديث النبي صلى الله عليه وسلم منهم من شرط الصحة فقط ومنهم من أخل كتبه على السنن أي على الأحكام ومنهم من جمع الأحاديث فقط دون النظر في صحتهم وضعفها وضيب ذلك من الأمور فهكذا دون السنن وحفظ الله لأمة محمد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دينها كما قال الله عز وجل اليوم إن نحن يجزلنا الذكرى وإن له لحافظون فهذا نوع من حفظ الله عز وجل لدينه تبارك وتعالى لدينه تبارك وتعالى فكما قال اهل العلم ان هذه الامة خصت بالاسناد خصت بالاسناد والاسناد هو كما قال اهل الحديث سلسلة الرجال الموصلة للمدن والمدن هو حكاية السند او منتهي إليه, الكلام منتهى إليه السند من الكلام منتهى إليه السند من الكلام فهذا مختصر في بيان أهمية الحديث وكيف بدأ العلماء في تدوينه وساروا على ما كانوا عليه حتى وصل إلينا بهذه الطريقة التي نحن بها الآن في نعمة وفي فضل من الله عز وجل أنه إذا أراد أحد من أن ينبغ في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فبضغطة زر فقط على الحاسب الآلي يخرج له حديث وربما وصل إلى معرفة طرقه وأسانيبه وأقوال أهل علم فيه بأسانيبه ايصر الاساليب واقصر الطرق فلله الحمد والمنة على هذه النعمة التي من الله بها علينا كما قال الله عز وجل ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ففي الكتابة والتدوين في هذا الامر شأن عظيم واهل العلم كلهم كانوا مهتمون مه... يهتمون بالكتابة دائما والتدوين لا لهم لا يدون أو يقيموا هذا العلم وهذه الأحاديث ويسافرون ويرحلون الأيام والشهور والسنين في طلب الحديث ما بل هذا الحب لهذه الأحاديث إلى أن تقوم الساعة إلى أن تقوم الساعة ومن جملة الذين جمعوا في الأحاديث وإن كان لم يجمع أحاديث كثيرة ولكن من جملة الذين جمعوا في الأحاديث الإمام المنوي ورحمه الله تبارك وتعالى وردي عنه وهذا الإمام الجبل الذي لم يتل عمره الشيء الكثير ونمى لم يبلغ ال... كما في آ... معظم التراجم له لم يبلغ بعد الخمسة... الخمس والاربعين من عمره ولكن ملأ الدنيا علما وتدريسا وفهم آ... منه الكثير وتعلم على يبه الكثير وحتى الآن على ان تقوم الساعة يتعلمون من كتبه ويستفيدون منها دائما والله المستعان. فالإمام رحمه الله جاء ونظر فرأى أن هناك ناس يجمعون الأحاديث وكل على نيته وكل على هدفه في جمع الأحاديث وهناك من جمع الأحاديث ل هدف معين كما قلت ربما بعضهم جمع الاحاديث مجرد جمع في مصنف وبعضهم جمع الاحاديث ليونتقي منها الصحاح فقط كما فعل البخاري ونسلم وابن حبان وابن ومن الشرف الصحاح وغير ذلك ومنهم من جمع الاحاديث في مصنف على الابواب الفقهية كالسنة الاربعة ولذلك من أرجم ثم بعد ذلك كما هو تكلم في المقدمة ولكن قبل أن نقدم الله نبد أن نتطرق إلى معرفة شيء أو شيئا من سيرة هذا الإمام حتى إذا يعني قرأنا المقدمة وفهمناها استطاعنا أن نأخذ فكرة عامة على تصنيفه لهذا المصنف تصنيفه لهذا المصنف فلا بد أن نترجم ترجمة مبسطة ليست كثيرة لنفهم من هو الإمام النووي رحمه الله فهو أبا زكريا يحيى ابن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تبارك وتعالى ولده سنة 31 و 600 وتوفي سنة 76 و 600 وتم قلت لم يتعدى الخمس و 40 أو الخمس و 40 سنة ف ف لم يبلغ الشيخون ووصل الى ما لم قد يصل او ما لم يصل له احد او بعض الناس لم يصلوا العلم في مثل عمره هذا تلقى العلم عن شيوخ اجلة خلال قامته في دمشق يعني بل في دمشق 20 عام. عام أه وأخذ أه عن علمائها منهم إبراهيم بن إسحاق أبو إبراهي بن أحمد بن أثمين المغربي وأيضا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن القدر مع المقدس الحنبلي وأبو محمد عبد الرحمن بن نوحي المقدسي ثوم الدمشقي و ابو اسحاق ابراهيم بن عمر الواسطي سمع سمع عليه الصحيح مسلم وابو اسحاق ابراهيم بن الحسن المادي الاندلسي الشافعي والشيخ عبد العباس احمد بن ساي المصري النحوي اللغوي وسمع الحديث واقرأ الحديث وهذه سنة المحدثين في سماع الحديث واقرائه في مجالس التحديث وسمع من مشايخه الصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن والجوامع وغير ذلك من المصنفات وغير ذلك من المصنفات وولوى المدرسة او مشيخ المدرسة الاشرفية بعد الامام ابي شام سنة 65 وستمائة وهذه المدرسة الاشرفية التي تولاها وأبوه أول من تولاها أبو عمر ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله تبارك وتعالى الذي صنف كتابه معرفة علوم الحديث المعروف المقدمة التي هي العندة عند المحدثين في علوم الحديث فبل يترأس مشيخة الحديث الأشرفية متأسد مشيخة دار الحديث الأشرفية حتى توفى الله تبارك وتعالى. وله من المصنفات الأمور الكثيرة أو المصنفات الكثيرة منها شرحه على مسلم وشرحه على المجموع أو شرح المجموع على الفقه على شرح على متن الشراب الشراب في الفقه الشافعي. ولكنها لم يكتمل وقد وافته المنية قبل أن يكون له علم عبود المطوي أو ما أذكر ذلك وغير ذلك من الأسماء الكونا وأداب حمل القرآن وإن ذلك من الأمور أو المصنفات الكثيرة التي أجاد فيها وعفاد بفضل الله ومنته وكرمه حتى توفى الله تبارك وتعالى فهذه يعني مختصر من سيرته رحمه الله وكنت قد بحثت في سير أعلام النبلاء للذهبي عن ترجمة له. ولكن جميع النسخ الموجود الآن المطبوع منها قد سقط منه ترجمته ونسى الله أن يعين أحدهم على إيجاد نسخة مفقودة من المخطوط حتى يضع لنا ترجمة ذهبية رحمه الله لهذا الإمام رحمه الله جميع كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم جاء جاء بجوامع الكلم وكان هذا كما قلت عند مسلمين بعست بجوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال بعست بجوامع الكلم أي أنه إذا تكلم بالكلمة يراد بها الأمور الكثيرة يراد بها الأمور الكثير، فجمع الإمام النووي رحمه الله المصنف الذي فيه أربعين حديثا من أحاديثه صلى الله عليه وسلم جمعها على جوامع الكلم أي الأمور أو الأحاديث التي يدور عليها الدين كله الدين كله، فعلنا نقرأ في مقدمته رحمه الله قبل أن ينسحب قساط الوقت من بين أيديه فالأمم المهوي رحمه الله يقول الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضي مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وضيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على نعمه وأسأل المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إذاه إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين. وبالسمن المستمرة للمترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والموسلين فهذه مقدمة يبدأ بها كل مصنف أو كل من يبدأ في تصنيف كتاب في أنه يبدأ بالحمدره أو ثم يثني بعد ذلك بالشهادتين وهذا ذأب جميع أهل العلم وذلك من ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ, يبدأ خطابه بالحمد لله فيقول إن الحمد لله وكان يبدأ رسائله بالبسملة فإن بدأ بالبسملة أو الحمدلة فهما سنة عنه صلى الله عليه وسلم وأن حديث ورد ورد من حيث هذا اعتمد عليه الفقهاء في البدء بالبسمرة والحمد الله كما ذكر ذلك كثير من أهل الفقه يقولون أن حديث كل أمر إذ وبال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بحمد الله أو بذكر الله فهو قطع أو أجزم أو أبطع أو فهذا حدث ضعيف بمجموع الطرق وقد ضعفه لمن النووي وغيره من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين ولمن البني رحمه الله ضعافه أيضا رحمه الله الجميع ولكن الذي يرجع إلى ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الإيمان. فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الإيمان. حتى قال الإيمان الشاطبي ورحمة الله في الشاطبية. وثلاثته بأن الحمد. ثلاثته بأن. وثلاثته بأن الحمد. يا حدثكم ان شاء الله انه يبدأ ويقول يعني ان شطر بحمد من البيت وامي ليس مبداا ان بحمد باجب ب بحي زين اجب للعالم انا ما اذكر يعني ما اذكر جدا ولكن يعني الفقهاء او القراء القراء بعض القراء يبدأون بهذا الحديث ويستشهدون به وهو ضعيف فهذا هو الشاهد فهذا هو الشاهد من ذلك طيب فيقول رحمه الله أما بعد، روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاد بن جبل وأبي الدرداء وأبد وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات برويات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أبر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبو الدرباء رضي الله عنه وكنت له يوم احتيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له دخول من أي أبواب الجنة شك وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه وهذا معروف لدى اهل الحديث ان كل هذه الاحاليث بكل الطرق التي اذت بها فهو حديث ضعيف لا يرتقي حتى الى الحسن فلا يعتمد عليه لانه الراجح عند اهل الحديث عدم العمل بالحديث الضعيف في فوائل العمل نعم بركض في المسلس وان الحمد وثلاثة أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذا ملعلا نعم أرد له فيه كنت أستشهد في خط بأن الشيطبي رحمه الله تكلم وقال وما ليس مبدوءا به أجذا ملعلا فاعتمد على حديث الحديث الضعيف الذي روي عن مبيه الله عليه وسلم في أنه قال كل أمر الزبال لو يبدأ فيه بسم الله أو بحمد الله أو يذكر الله فيه أبطى أو أجذا أو أبطى هو حديث ضعيف لا يرتقي الى الحسن بارك الله فيك طيب هنا يقول اتفق الحفاظ على ان حديث ضعيف وان كثرت طرقه اهل الحديث عندهم منهج من صرح صريح في قبول الحديث الضعيف انه لا يقبل حديث ضعيف بالاطلاق اذا اراد اراد ان يعملوا فيه او ان يعمل به في فضاء الاعمال او غيرهم وحتى يعني نلم به حتى نلم بالموضوع كله فقد اختلف اهل العلم على ثلاث الاقوال في قبول الحديث الضعيف في فبائل الاعمال فمنهم من قبله مطلقا وقال بانه يجوز ان نقبله ولا نعول على شيء وليس فيه شيء ومنهم من رده مطلقا وهو الاصل وهو الذي عليه الكثير من اهل الحديث منهم يحيى ابن معين و احمد البخاري و وغيرهم ومنهم من قال بالتفصيل بانه لا بد فيه من شروط ان يكون له اصل عام يعمر به ان لا يعتقد ان المبيه صلى الله عليه وسلم قاله و ان لا يكون الحديث الشديد والضعف وايضا يرد على هذه الشروط الثلاث بانها علم والاصل في قبول الحديث بأنه يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان له اصل ثابت فالاصل يبني عنه في ذلك وإن كان لما يكن شدور ضعف فهو ليس ضعيف والله مستعلم فهذا هو ضيان والاصل فيه وكما رجحه كثير من أهل العلم عدم العمل بالحديث الضعيف في فضاء العمال وغيره والأول أن ينتهي الحديث الصحيح قبل ضعيفة، فإذا انشغل الحديث الصحيح أظلته عن الحديث الضعيف، وقد يعني قمت ببعض البحث فيه وهو منشور على النقطة عندي إن شاء الله تعالى، لذا أريد أن يستفيد في البحث فيه إن شاء الله تعالى. فلما قال وقد صنف العلماء رب الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى منه صنف. أي في باب جمعي أي أربعي فأول من علمته صندف ففيه عبد الله بن مبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان المسائي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدار قبني والحاكم وأبو عبد أو أبو معين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو أثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصار وعبد بكر بن بيحقي قلا لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين فهو يذكر أنه له سلف في ذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يتكلم في دين الله عز وجل أو يختلق شيئا جديدا إلا إذا كان له أصل معمول فيه في ما قبله وهذا هو يقول لك لي سلف فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رب ورواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب فكل عمل لابد أن يكون لك فيه سلف حتى تتابعه ثم قال وقد استخرت الله تعالى في جنه أربعين حديثا اقتداءا بهؤلاء العلمة الأعلام وحفاظ الإسلام ثم قالوا وقد تفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا على السلام، وهذا قد رد عليه الإمام النووي رحمه الله، كان هو رأى بشرط بالفضائل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولكن بالشروط، ولكن بالشروط. فيقول قد اتفق العلماء. على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضل الأعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله مضر الله امرأ سمع مطالتي فوعاه ثم أداها إلى من يسمعها فهو تكلم هنا, تكلم هنا ولم يعز قوله أو لم يعز فعله إلى ما جاء عن من قبله من الجمع والأحديث الضعيفة التي ذكرت وأثبت أنها ضعيفة ولكن ذكر الأحديث الصحيحة التي الأولى لاتباعوا فيها وقال ليبلغوا الشهودكم الغائب ونظر الله مرأى أن سمع مقالة فوعها ثم أداها إلى من يسمعها ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين فهو يفصل ويذكر أن العلماء الذين جمعوا هذه الأربعين الذين قبلهم كانوا قد جمعوا هذه الأربعين بأمور معينة ليست ليس كلهم جمعوا الأربعين بحيثة واحدة أو بميات واحدة يعني قال ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وضعبهم في الفروع وضعبهم في الجهاد وضعبهم في الزغر وضعبهم في الآباب وضعبهم في الخطب وكلهم قاصل صالحة رجل الله تعالى عن قاصليها وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثاً مشتملة على جميع ذلك، بكم حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليهم، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو نحو ذلك. ثم اتزمت في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. هنا يذكر بأنه جمع هذه الأربعين وشرّق فيها الصحة، ولكن هناك بعض الأحاديث. إن كان حديثين فيها في الأربعين بعيفين إن كان حديثين فيه أو في هذه الأربعين ضعيفين. ولكن هنا حاول أن يجمع الصحيحة في هذا الأربعين والمهم أنه جمع الحديث على جوانب كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعظمها في صحيح البخ... البخاري ومسلم واذكرها محضوقة الاسانيد ليسل حفظها ويقوم الانتفاع بها ان شاء الله تعالى ثم اتبعها بباب الفبط خفي الفوضي وان شاء الله تعالى سنتكه السند والمتن ونتكلم عن السند والمتن ان شاء الله تعالى بشيء من البيان والاضاح حتى نجمع بين الدراية والاربوية ويهتم بارك الفيديو فالجمع بين الرواية والدراية هو الأكمل في علم الحديث ثم قال وينبغي لكل راضيب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اجتمعت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله اعتماد وإليه تفويل واستنادي. فله الحمد والنعمة وليه التوفيق وهذا انتهى كلامه رحمه الله في المقدمة وكما سمعنا جميعا هذه المقدمة بيانة حال المصنف وبيانة ما قد صنفه من بيان لمنهجه وتفصيلا له وهذا يكون من الأهمية بما كان نقرأ ونطبع على المقدمات لكل المصنفات والكتب التي تؤنى بالعلوم الشرعية فوضح هنا الأمور التي يسير عليها في نب في منذ م مصنفه الأمور التي يسير عليها في مصنفه. فهذا إن شاء الله تعالى سيكون شرحه حول الأحاديث التي يدور عليها الدليل من جوانب كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني نذكر هنا للإفادة أن أول من أمل هذه الأربعين هو كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وأن الإمام الحافظ أبو عمر بن الصلاح رحمه الله مجلسا سماه الأحاديث الكلية جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال أن مدار الدين عليها وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة فاشتمل مجلسه على هذا على ستة وعشرين حديثا ثم إن الفقيه الإمام الزاهر القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمه الله رحمه الله عليه أخذ هذه الأحاديث التي أباها ابن الصلاح وزاد عليها تماما 42 حريثا وسميت بالأربعين تجاوزا واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثرة حفظها ونفع الله ببركات ابنية جامعها وحسن قصده رحمه الله تبارك وتعالى وقيل ان قبل عبد بن الصلاح ابو عمرو بن الصلاح الشهر الذي جمعها هو عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك فما شاء الله تعالى سيكون الكلام في المرات القادمة على كحديث انما الاعمال بالنيات وبيانه والكلام عليه ومن حيث السند والمد وفقه الحديث لنخرج بفهم مفصل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع أمور الدين فيه فالله استعان ورق الله فيكم ونفع بكم ورفع الله قدركم ونسأله تعالى أن نخلص أعمالنا له أن يرزقنا إخلاصا في القول والعمل والسر والعلانية أن يثبنا على ما قد نقدمه لدين ربنا تبارك وتعالى وأنجمعنا جميعا على الحق وعلى الهدى وأنرزقنا الحسن العمل الحمد لله رب العالمين بركة الله فيكم إن شاء الله تعالى لو هناك أي استفسار أو أي سؤال ما قد تكلمت فيه في هذا الموضوع فأنا موجود إن شاء الله تعالى وإن أراد بعد ذلك أحد أن يسأل في آخر اللقاء فسيكون السؤال حول موضوع الدرس إن شاء الله تعالى وإياكم جميعا وأفعبكم فسيكون السؤال حول موضوع الدرس وليس خارجا عنه حتى تتم الإفادة حتى تتم الإفادة وبارك الله فيكم ونفع بكم ورفع قدركم الحمد لله رب العالمين حسنا ان شاء الله تعالى بذلك سيكون لقاء في نفس الموعد ان شاء الله تعالى ان اراد الله من البقاء واللقاء في الاسماء القادم بإذن الله تعالى هاليوم الاثنين سيكون الاثنين القادم بإذلال على الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادي عشر بتوقيت مكة. شرط الله أكبر قتال. أول شرح للأربعين هو على ما أذكر أن الإمام النووي رحمه الله صنفها. صنف الأربعين وشرحها فيعتبر هو أول من شرحها لأنه هو من صنفها وبعد ذلك توالت الشروح وجاء من بعده بالكلام عليه لكن البنتخيش العيد ربما هو أول من شرح العودة الأحكام على ما أظن أو ما أشبه بذلك. المحكام يا مستر طيب بارك عليكم ورحمة الله فيك كانه مستن الله رحمات الله وبركاته طيب ان شاء الله تعالى اا يدار لكم اخي الحبيب اا اخي الحبيب ماروك ان شاء الله تعالى طيب سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا استغفرك واتوب صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته